الله شيخنا كل خير بارك الله في شيخنا شيخنا بدر نسأل الله عز وجل أن يجعله من العلماء العاملين وأن ينفع به أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمين يا رب العالمين طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتدى ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمده وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرارة في النار. طيب مرة السابقة في الدرس السابق البعض قال الإعراض عن العلم والتعلم من نواقض الإسلام تمام ثم راجعته كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب أخرى وجدته الإعراض عن دين الله تعالى من نواقذ الإسلام طيب. وتعرضنا لذلك عند قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في مدى ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخر الحديث وعند قوله تعالى إنما هي قيعان لا تبسكمان ولا تنبتك تمام بارك الله فيكم الله خليك أبو عمر جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيه طيب الاعراض عن دين الله تعالى بعدم تعلمه لا يتعلمه ولا يعلمه يعرض عنه بالكلي هذا هو الذي من من نواقض الإسلام ولكن الشرط الظابط الاعراض ايه ؟ ضابط الاعراب ما ضابط الإعراضي عن دين الله تعالى ها. يكون قادرا على التعلم عدم العلم ماشي أن يكون قادرا على التعلم ماشي عنده الوسائل ومنتفية الموانع الموانع منتفية أنه ذكر به الإنكار ماش الاعراض ضابط وهي مشا مشايخ أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل فيه ليس له همة في معرفة شيء توحيد ولا عبادة الله من جهة العلم ولا من جهة العمل يعني جميعا لا من جهة العلم ولا من جهة العمل بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع تمكنه من ذلك تمام كده طيب أيضا قال ابن تيمية ابن القيم رحمه الله طيب في كفر الإعراب الدليل طبعا على على أن الإعراض من نواقع الإسلام ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه طيب كفر الإعراض كفر الإعراض قال ابن القيم رحمه الله من من أنواع الكفر أكبر كفر الإعراض وعرفه قائلا وأما كفر الإعراض فأن يعرض بثمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يعرض بثمعه وقلبه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصدي إلى ما جاء به البتة تمام يعني فالاعراض المكفر المكفر على حسب ما ذكره هو نوع من اللامبالاة فلا يسمع الحجة ولا يبحث عنها ولا يفكر في ذلك ولا يعني وهذا يعني قد يكون نادرا في بلادنا أو قد يكون غير موجود كمان. طيب مثلا قال أحد بني عبد لي يا ليل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك تمام يعني لا يصدقه ولا يكذبه لا يواليه ولا يعادي طيب الأمر الثاني اللي اتكلمنا عنه في الفرق بين القاعدة الأصولية وقواعد وقاعدة الفقر تمام نعم وجعله ربنا عز وجل من المجرمين في قوله إن من المجرمين منتقم. القاعدة الأصولية موجودة أولا ثم نستخرج الحكم الفقهي بعد المرة السابقة قلنا إن القاعدة الأصولية حكم كلي ليس فيه استثناء والقاعدة الفقهي حكم أغلبي فيه استثناء. وذكرت ذلك في المرة السابقة عند قولنا الأمر يذوب وكذلك في موضوع الرشوة في قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ثم استثنى السيوط رحمه الله الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه هذا فرق, فرق بين القاعدة الرسلية والقاعدة الفقه القاعدة الأصولية موجودة أولاً، ثم يستخرج الحكم الفقهي بعد ذلك من الأحكام من الأدلة التفصيلية قاعدة أصولية أدلة تفصيل الدليل التفصيلي ثم بعد ذلك أحكام متشابهة يجمع تجمعها قاعدة فقهية. إذا القاعدة الأصولية من حيث وجودها هي الأول من حيث الاستناد الاستناد القاعدة الأصولية تستمد قواعدها من اللغة العربية والقاعدة الفقهية تستمد قواعدها من الأدلة السرعية ثانيا القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة تمام؟ عندما أقول كل أمر للوجود كل أمر للوجود ما لم يكن هناك صارف لا بد أن يكون هناك دليل تفصيلي قلنا القرآن الكريم دليل كلي أقيم الصلاة دليل تفصيلي تمام كده قاعدة الكلية الأمر للوجود لازم, من الد... لازم بعدها الدليل التفصيلي أقيم الصلاة آت الزكاة تمام. بينما القاعدة الفقهية يمكن لنا أن نأخذ منها حكما مباشرة مثال ذلك مثلا الضرر يزال واحد ضرك من القاعدة على طول يزال الضرر كذلك الأمور بمقاصد والأعمال في النيات. تمام تأخذ منها حكما أن النية في الصلاة واجبة والنية في الزكاة واجبة النية مثلا في, في الوضوء في الغسل في غير ذلك طيب هذه بعض الفروقات بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. إذا القاعدة الأصول ليست فيها استثناءات، القاعدة القاعدة الفقهية فيها استثناءات. طيب. القا... بعد كده قواعد الأصول مذولة ومعروفة ومحصورة، أما قواعد الفقه لها والمسائل ليست محصورة. ليست محصورة. طيب. القاعدة الحكمنها دليلا إجماليا يستنبط منه حكم كلي قاعدة الأصولية. ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا يصنبط منه حكم كلي والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا القاعدة نفسها الضرب يزال حكم جزئي لفعل من أفعال المكلفين مثاله ذلك الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد طيب المميزات التي تمتاز بها القواعد الفقهية كلماتها وألفاظها قليلة جدا ويؤخذ الحكم من القاعدة حتى وإن نسيت الدليل تمام المشقة تجلب التيسيرة مش فاكر لم تتذكر قولة قول الله عز وجل وما جعل في الدين من حرج وقعت في مشقة في سفر كذا وكذا تأخذ التخفيف او الحكم من هذه القاعدة طيب هذا من بعض الفوائد للقاعدة الفقهية طيب القواعد الفقهية قد يطلق عليها البعض الضابط هل هناك فرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط البعض قال لا فرق بينهما والبعض قال هناك فرق القاعدة تجمع مسائل من أبواب شتة والضابط يجمعها من باب واحد والغالب أنهم يطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة طيب نشوف بقية وصلنا فين في الموضوع البيت اللي احنا فيه فين بسم الله الرحمن الرحيم الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر طيب تكلمنا على أن الدين نبني على المصالح والمفاسد تمام نحن الآن في منتصف الشطر آخر الانتفاء الشر عنهم والضرر وهذا يوقف منه قاعدة الضرر يزال الضرر يزال أو الضرر لا ضرر ولا ضرر الضرر مقابل النفع الضرر مقابل النفع قاعدة الضرر مزال معناها الضرر تجب ازالته لأن... والواجب عدم ايقاعه لان الاضرار مرفوعة ومزالة ولا يحق ان تقع اصلا والضرر هو ما قابل النفع فكل ما ليس بنفع ضرر والضرر مزال وكذلك الإنسان مكلف بأن يزيل الضرر عن نفسه لأن نفسه ليست ملكا له بل هي مملوكة لله تعالى لأنه خالقها وبارئها ولا يجوز أن يلحق الضرر بغيره لأنه ظلم والظلم حرام وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع وإطلاق الضرر يفهم منه أن التحريم ليس قاصرا على الأضرار الواقعة بالفعل بل يشمل ما كان منها ابتداءا بعدم تشريع حكم يلزم منه ضرر سواء كان ذلك الحكم تكليفيا أو وضعيا ويدخل تحت هذه القاعدة قاعدة الضرر يزال الضرر لا يزال بالضرر فهي قيد عليها هي أن الضرر يزال ولكن لا يزال بالضرر لأنه لو أزيل الضرر بالضرر لما صادق الضرر يزال فشأنها معها شأن هذه القاعدة مع قاعدة الضرر يزال كشأن الأخص مع الأعم والأدلة على حجية هذه القاعدة ثبتت حجيتها بالأدلة النقلية والعقلية أما الأدلة النقلية فالكتاب قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هذا دليل على القاعدة يحرم الضرر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وكذلك قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وكذلك قوله تعالى في شأن وصية بالدين من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وكذلك ايضا فيما يتعلق البيع لا يعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ضرر ولا ضرر وجه الدلالة من هذا الحديث من هذا من الحديث على نفي الضرر أن كلمة الضرر نكرة جاءت في سياق النفي لا والنكرة في سياق النفي تعم تمام أقول مثلا لا واحد موجود في الغفة تمام يا النكرة وقعت في سياق النص فتعم الجميع طيب القواعد المدرجه تحت هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال لا يزال الضرر لا يزال بالضرر الضرر لا يزال بالضرر، وكما قلت في هي مع القاعدة السابقة الضرر يزال شأنها شأن الأخص مع الأهم. وقال السيوطي في الأشباح النبائر عن ابن سوكي أن الضرر لا يزال بالضرر فهي كالست والقيد للقاعدة الأعم الضرر يزال. فالاخص الضرر لا يزال بالضرر والاعم الضرر يزال فكلما تحقق الاخص الضرر لا يزال بالضرر تحقق الاعم لكن اذا تحقق الاعم قد لا يتحقق الاخص واحد ازال ضرر ضرر نفسه الضرر الذي الضرر الذي وقع عليه لكن ازاله بضرر اخر فلما ازيل الضرر بالضرر فضرره ما زال موجودا وما صدقة صدقة القاعدة الضرر يزال بل موجود طيب وكذلك يندرج تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرر يتحمل الضرر يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام وكذلك ضرر المشاسد درء المفاسد دي لا من جلب المصالح والضرورات تبيح المحظورات بشرط عنها هذه القاعدة تنتزع تحت قوله لا ضرر ولا برع ولا, ضرر ولا ضرر. ذلك أيضا القاعدة ما أبيحة ما أضيحة للضرورة يقدر بقدرها البعض يفتح وهذا ليس بصحيح ما أبيحة للضرورة مقدر بقدرها وليس بقادرها اذا تعارض ايضا قاعدة تندري تحت القاعدة الاعام وهي الضرر يزال اذا تعارضت مسفدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما الشرح تكلمنا عن الضرر لا يزاله الضرر تمام ولها فروع ذكر السيوطي رحمه الله فرع لهذه القاعدة الضرر لا لا يزال بالضرر عاد الفرع الأول عدم وجود العمارة على الشريك هذا فرع للقاعدة الضرر لا يزال بالضرر الضرر النكر في سياق النك تفيد العموم نعم تعاون طيب الفرع الأول لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر اثنين شركاء في منزل في عمارة أو في بيت شركاء أو شكام مع بعض أراد أحدهما ترميم العمارة أو ترميم المنزل أو ترميم المكان الذي يشتركان فيه طيب أحد الشركين ليس مستطيعا ليس عنده مال فلا يجب إجباره هل تجبره أنا لست مستطيعا أنت تريد إذالة الضرر الواقع عليك بضرر أنا لأن في الإجبار ضررا آخر للشريك إذن الإجبار ضرر والضرر لا يزال بالضرر قال والحقيقة أن هذا الضرر الذي لاحظه أن العمارة منفع ولو أوجبنه نكون قد أزلنا ضررا بالضرر ولكي لا نقع ولكي لا نقع في محظور إذالة ضرر بضرر نقول الذي يريد العمارة أنفق وخذ أجرة هذا البيت حتى تستوفي ما أنفقته على العمارة وهذا يحقق مصلحة الشريكين أما مذهب الإمام الشافعي في القديم فإنه يجبر الشريك على العمارة بفعل الضرر الأشد بما هو دونه. طيب. طيب الفرع الثاني لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر. عندنا مثلا في الانتخابات ليس فرع هذا موجود في الانتخابات التشريعية ومجلس الشعب بعض الشباب استمع قال لا نعطي لا نعطي حتى المنقب واحد انت دلوقتي اه اه اه عيله فيها واحد فرد عضو مجلس الشعب قرطي حتى لو ترشح واحد من هذه العائلة نعم عضو الشعب الضررا في السابق لكن لا ازيل هذا الضرر بضرر ان انا اضر بان كان هناك واحد من العائلة يكون امينا وعاملا ويراعي ربنا عز وجل حتى لا اضر به لا ازيل ضررا بضرر الفرع الثاني ان نتكلم عنه هو عدم اجبار الجار على وضع الجدوع على جدار الجار فيؤذي بالضرر عن نفسه ويلفقه بالجار وهذا يكون الضرر باقن فيمنع من ذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر وعليه فلو رضي الجار فلا خلاف في جواب أما إذا لم يرضى فهذا ضرر وقع عليه طيب إذا كان إذا كان شريكين فلكل من هما أن يضع على المكان الذي يملكه لأن هذا حقه ولا يقال أزلنا ضررا بضرر الفرح القاعدة ضرر. لا يزال بالضرف لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا فيجب بذله له وإن لم يطلبه لوجود خدائه نف... بالنفس. الفرقة الخامس قال الصيوت ولو ما لحائط إلى الشارع. أو ملك غيره لم يجد إصلاحه إصلاح إذالة ضرر المارضة أو الجار بضرر بالدار صاحب الحائط فإنه سيفزل مالا لإصلاحه والضرر لا يزال بالضرر القاعدة العامة الضرر يزال الدرر هذه هي القاعدة العامة الضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار واحد لا ضرر ولا ضرار معناها ان الضرر يزال الضرر لا يزال الضرر هذا خاص تمام فكل أمر نافع قد شرعه، وكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. كل أمر نافع قد شرعه. الشريعة جاءت بالمصالح بالمنافع، ومنعت المضار. وقلنا في المصالح المفصلة وقسمنا المصالح إلى ضرية ومصالح حاجية والمصالح التحفيزية. إذا تساوت منفعة ومضرة إذا تساوت منفعة ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء مفسدة هذا البيت عبارة عن قاعدة وهي درء المفافذ مقدم على جلب المصالح قلنا القاعدة الأم الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار سويها يعني هذه القاعدة أيضا تندلي تحت هذه تحت القاعدة السادقة لا ضرر ولا ضرار. دليل دليل على قاعدة ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فجتنبوا فهذا يدل على أن الشريعة سبحانه وتعالى يعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكل على الناظري أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة أو التحريم قال ينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مجتمع على مفسدة راجحة ظاهرة فإن الشارع سبحانه وتعالى لا يأمر به، بل يقطع أن الشارع يحرمه. طيب منفعة هناك أمر فيه منفعة ومفسد. إنسان سيقوم الليل هذا منفعة، لكن لكن ترتب على قيامه الليل أنه لا يقوم لصلاة الصبح. إذن نقدم صلاة الصبح على قيامه للليل لأنه ترتب على المصلحة وهي قيام الليل مفسدة وهي ترك صلاة الصبح في جمع قيامه للليل مصلحة ترتب عليه مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح طيب أيضا التجارة التجارة في المحرمات تجارة في المحرمات فيها مصلحة المصالحية التي تكون في في التجارة في المحرمات ها ما المصالح المترتبة على التجارة مثلا في بيع الخمر او في اي امر اخر محرم الاربع ترتب عليها مفاف طيب واكبر مفسدة هي عصيان الله عز وجل طيب قال ابن القيم رحمه الله في إنكار المنكر على أربع درجات أن يزول المنكر ويخلفه ضده أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالث أن يخلفه ما هو مثله أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأولان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمه. طيب فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب والسباق الخيل نحي ذلك وإذا رأيت الفساق قد اجتمع على لهو ولعب وسماع مكاء وتصديه فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن يفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هو فيه شاغلا لهم الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام فإن الضرر الحاصل للعام يزال بالضرر الخاص للواحد لأنه أهون الشرين وأدنى المفسدتين المثال على ذلك لو تترس الكفار بمسلمين جاءت كده مثلا الجماعة بتعود الكفار اليهود مثلا وجعلوا خمسة من الشباب على مقدمة الدبابة تمام او جعلوهم امامهم هذا مثال تترس الكفار بخمسة من الشباب اذا لم اقتل هؤلاء الخمسة سيقتلون كثيرا من المسلمين فهنا ضرر خاص لحقهم لكنه يتحمل لدفع الضرر العام وكذلك الساحر يقتل لأنه يفتل الناس فيتحمل الضرر الخاص بقتله ويدفع الضرر العام للأمة عن الأمة طيب القاعدة الرابعة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها بقدرها طيب أنسيت الفروع لقائد درق نفس الأولى من جلب المصالح هناك فروع لها إذا وجب على المرأة غسل بجنابة أو حيض ولم تجد شطرة تسترها عن الرجال تؤخر الغسل لأن في كشف البرأة على الرجال مفسدة عظيمة ومنها إذا أرسل كلب المعلم وشاركه كلب غير غير معلم وشاركه كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد بهما وكذا لو شارك من تحل ذبيحته كمسلم وكتابي مع من لا تحل ذبيحته كمجوسي ووثني حرم المذبوح تغليبا لتحريم وهناك فروع أيضا مستخدمة من هذه القاعدة كما لو رمى سهما على طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض لأن لا بد منه صعوف عنه ومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف لا يحرم في الأصحي ولكن يكره تستدكره كفرة الحرام وتخف بكفرة الحلال وإن كان الأولى أن أهجر من عنده مال حرام هذا الأفضل ما أضيح للضرورة يقدر بقدرها معنى هذه القاعدة أن الشيء الذي يباحه هو الكافي يعني مثال ذلك هناك رجل اضطر أن يأكل من الميتة في الصحراء فهل عليه أن يشبع من هذه الميتة لا يأكل بقدر دفع ضرورة عنه بقدر دفع الجوع فقط ولا يشبع من هذه الميتة وهذه القاعدة ايضا مختلفة بالقاعدة الامة اللي هي الضرر يزال ايضا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها ارتباط ايضا بها الدليل على هذه القاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها قوله تعالى فمن اضطر غير باج ولا عاد فان ربك غفور رحيم فمن اضطر في مخمص الطير في الاثنين فإن الله غفور رحيم فقد حرم الله الأكل من الميتة إلا عند الضرورة فيباح الأكل على مقدار سد الرمق لأن ما بعد سد الرمق ما بعد سد الرمق غير مضطر إليه فلا يباح ولا فرق في المحرم بين مأكول والمشروب إن المشروب مسكرا واضطر إليه فلا يشربه لأنه لو شربه لعطش أكثر ويزداد عطشه وارتباط هذه القاعدة بالقاعدة الأمة الضرر يزال ظاهر وقوي الضرر في حالة الجوع سيهلك يزال بالأكل من الميت لكن لا يزال ضرر آخر وهو الأكل أكثر من الحاج أو أكثر من من القدر. طيب من فروع هذه القاعدة الاستشارة في الخاطب. فإذا استشير إنسان في خاطب نكتفى بالتعاريد ولا يعدل عنه إلا التصحيح. إلا إذا كان المستشير لا يفهم بالتعاريد. طيب يعني التعاريد معناه ان يكلمك بفحو الكلام بمعاني بامور بعيدة بدلالات تدل مثلا كذا أقول لك مثلا جاي فانت ايه رأيك والله اقول له هذا الراجل يعني اسبر عليه شوية طب اسأل عنه شوية ل... طيب انت شفت حاجة مثلا هذا الرجل يأكل كذا ويفعل كذا ويعمل كذا, كذا. لا ي... يعني لا يذهب إلى التصريح إلا إذا كان المستشير لا يفهم بالتعريب ففي هذا الحالة تكون ضرورة أقوله والله خلي بالك أن الراجل ده مثلا يأكل الحرام يعني التعريض مثلا اقول لك والله طب شوف لك واحد تاني او شوف لك بنته مثلا واحد خاطب طب ايه رأيك ان الراجل ده مثلا متصبر على البنت شوية ايه اللي اضطرك مثلا كذا وربني يكربكم مثلا بغيره وكذا هذه الامور وفي المعاريد مندوحة عن الكذب طيب كذلك أيضا من فروع هذه القاعدة مداوات الرجل للمرأة لم نجد المرأة تداوي مرأة أخرى ووجدنا طبيبا رجلا طيب تندفع الضرورة مثلا بكشف المكان المصاب مثلا في القدم أو في في كعب الرجل مثلا أو في الرقدة تندفع الضرورة بكشف المكان المصفف فقط فلا يزيد الطبيب على كشف هذا المكان فإذا كشف ما يزيد عن مقدار ضرورة كان آثما وكذلك أيضا المرأة تكون آثمة هي الأخرى لأنها رضيت بهذا يعني هي الحتة الفلانية ليزود مثلا في كشف الأمر طيب طيب أيضا كذلك ذلك في ااا تعب الاجتماعي في مكان واحد بلد كبير جدا مفيش مكان يسع هذا الخلق الكثير فإذا اندفعت الضرورة بجمعتين لم تجز السالسة طيب ايضا فرع اقتناء الكلاب للحراسة او للصيد كلاب بلوصية مثلا او واحد عنديه مزرعة كلب واحد فقط مثلا للحراسة يكفيه فلا يجوز له ان يأتي بكلب اخر او عنده مثلا ديت في مواشي او حظيرة في مواشي تمام كلب واحد حيقعد الحارس ما يزودش من الكلاب لان الملائكتها لا تدخل بيتا فيه تصاوير أو كلا طيب أكتفر بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يعينكم عذرا يا الله الأيام دي أنا مسغول جدا حتى يعني أنا مش قادر الواحد عذرا يعني وفيكم بارك يا ربي يعني اعزروني يعني الواحد كان مفهود ان يكون هناك افضل من هذا الاداء لكن المشكلة امين يا رب ويسر لكم